وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الأب وعافية الأبدان وشفائها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 وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى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 القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وبدواء الى وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم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 صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدال وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم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 شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفاء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 بصار وضياءها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية الأبدان وشفاء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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إبتع وعافية الأبدان وشفائها ونور وعلى وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم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 نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الأب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومرنا محمد طب القلوب ودواء جب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم اللهم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 ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبداء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 قلوب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا و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 الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء أبد وعافية الأبدان وشفائها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 بالقلوب ودواء ياب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 دواءاً وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءاً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 دين طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى الاني وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها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 طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم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 أبدان وشفاها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفاها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 قلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الجب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم اللهم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 البصر وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 قلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها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 وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وع.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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء إب وعافية الأبدان وشفائها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 القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 نور ب ودواء وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 زوايا وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 قلوب ودواء، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى Ali وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء.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 وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبي وسلم اللهم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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور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 وصحبي وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم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 دواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 وعلى آله وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء الجب وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها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 وبدواءا وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءا وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله صحابي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى ali وصحبه وسلم اللهم صل على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 صحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبي وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا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 القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء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 دواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 بدن طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى ال وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وم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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءات وعافية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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 قلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا و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 البصر وضيائها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى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 صحابي وسلّم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلي وصحبه وسلم بصار وضياءها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفاء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 دواءات وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى لي وصحبي وسلم اللهم صل على سيدنا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 البصر وضياءها وعلى Ali وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواءها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى Ali وصحبه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 وعاد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومعنا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 ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم